إن تصبك حسنة تسؤر وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أبعنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وَأَلَا اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ كَرَّدْتُمْ نَجْنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِن عِنْدِهِ أَوْ فِي أَيْدِينَا سَتَرَبَّصُونَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قل أنفقوا طوءا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أبدا وقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وذر رسوله ولا يحسنون الصلاه الا وهم كسلاء ولا يؤثون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينافقون الا وهم كارهون